تحدرت دمعتها لما تمادى أساها تكفكف الدمعة حيرا بعدين صار أخي بعدين خشات واجرفت النبس في الخيانة وبعدين الله يفحم جدي بشكل أسكف الدقار ومزلنا بأباء جندتها تحدرت دمعتها لما تمادى اساها تكفكف الدمع حيره ضقت به وجنتها تحدرت دمعتها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا ضقت به وجنتاها تنضي إلى أين تنضي والبؤس رهن خطاها كسيرة الطرف والها لبعض حضن رعاها ترى المآسية تترا تصوغها مقلتها تلف بالصمت بؤسا بحت به ذرتاها كفلغت البدر نوراً يذوب فيها سناها كنسمة من عبير طفت ففاح شذاها كضبية الروض حسناً سبحان من قد براها كبرع من الزهر ألقت به الحروب رحاها صاحت بها القادفات فجرعتها لضاها أحالت الليل صبحا مول الطخا بيدماها تساهل الصمت عما جرى وما ذا دهاها وأين من كان حظناً يلفها في صباها وأين ينبوع عطف لطالما قد سقاها أين الأياد الحواني تحفها في كراها عيات سؤالا هت تهت وتهانداها الليل أسدال ثوبا ببؤسه قد كساها والجوع قد شل منها أركانها وطواها والبرد سلا سياطا من الأسى قد براها تغفو به في دجاها تغفو في وجنتيها بقى يدمع كواها تفو في القلب منها سؤال حزن شجاها هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها والجوع, والجوع قد شل منها أركانها اللاسياتا سياطا, سياطاً من الأسى تحذرت دمعتها لما تمادى أساها تكفكف الدمعة حيرا ضقت به وجنتها تحذرت